رجعت قلبي بس الوجع يخف مش بايديك هي عايش في قلبي لا ده الوجع هيلف يرجع ليك رجعت قلبي بس الوجع يخف مش بايديك هي عايش في قلبي لا ده الوجع هيلف يرجع ليك رمينيو مي او كل يوم بي اللي حب و مش هقابلك تاني يعني مش هقابلك واجعت قلبي بس انت مش بتحس بالموجوغ قلبي اللي زي وقت الوجه مش شرق يبكي دنجوغ واجعت قلبي بس انت مش بتحس بالموجوغ قلبي اللي زي وقت الوجه مش شرق يبكي دنجوغ تاني مش هقابل بالنو هينسى قلبي ودور الدموع هيلف فيق علي الوجع عمره ما بيعيش بس وقت الوجع ما يزقش اكتر من Niin kuin kuin kuin kuin